وكيف علمنا أن هذا الأمر مطلوب منهم نقول دل على ذلك الأدلة الشرعية ومنها قوله تعالى الذي ذكره الناظم حينما قال دليله في الذاريات يقرى فاعمل به مجاهدا لتبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن العباده مطالب بها الجن والإنس فإذا اشترطنا في العبادة الإخلاص فإن هذا الشرق ليس مختصا بالإنس فقط بل بد أن يشركهم فيه حتى الجن ويقال جن وجن وكلاهما صحيح والناظم هنا أخذ هذا من مثل قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا والجن خلق لطيف لا يرى مخلوق من نار وأما الإنس فإنما سموا إنساً من الأنس لأن بعضهم يأنسوا بعضاً والجن والإنس كل منهم مخلوق كل منهم مخلوق لقوله تعالى وما خَلَقْتُوا الجن وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والجن عالم عظيم خلقه الله جل وعلا له صور حياتية كثيرة علاقتهم بالإنس هي من باب إما الإغواء أو التلبس بالإنس وإن الشياطين لا ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وقالت تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرفا قول غرورا أو أن يكون بالتلبس كما قال تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ولأهل العلم كلام طويل مفصل حول علاقة الإنس بالجن وهل يكون بينهما تزاوج أو لا يكون بينهما تزاوج وولادة وما شاكل ذلك وليس هذا هو محل بسطها ثم أشر الناظم إلى أن الدليل على هذه المسألة هو ما كان في سورة الذاريات وهو قوله تعالى وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فقال دليله في الذاريات يقرأ يقرأ معروف يسمع, يسمع في الصلوات وفي التلاوة فهو مقروء هذه الآياء وهذا الدليل مقروء لكن هل يكفي مجرد السماع لا ولذلك أتبع الناظم قوله أتبع هذا بقوله فأعمل به مجاهدا لتبرى فأعمل به أي بماذا بهذا الدليل الذي في سورة الذاريات وقوله مجاهدا هنا حال أي حال كونك مجاهداً لنفسك لأن بعض الناس لا يستطيع أن يقاوم نفسه وأن يجاهدها في أمور العبادة وأمور العبادة لله جل وعلا تحتاج إلى صبر ومصابرة وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها ولم يقل أيضاً واصبر بل هذا مبالغة وزيادة في الصبر واصطبر عليها فكثير من الناس قد لا يجعل من نفسه حظاً في هذا الميدان وهو ميدان المجاهدة والمصابرة في أمور الدين ولا شك أن الإنسان كلما كان مجاهداً ومستبراً في أمور الطاعة كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا وكلما كان أعظم أجراً من غيره والمشقة وما يتعلق بها في أمور العبادة هذه قد جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بن حج حينما قال إن أجرك على قدر نصبك على قدر نصبك فكلما اشتدت مجاهدة الإنسان مع نفسه في أمور العبادة كلما زاد أجره وكلما تحقق توحيده لله جل وعلا على قدر أكبر لذلك أوصى الناظم هنا فقال مجاهدا لتبرى تبرى أي تكون بريئا وخليا من التكاسل والنكوس عن دين الله سبحانه وتعالى ولشك أن كل واحد مننا يبحث عن هذا التبري من التكاسل والبعد عن عبادة الله جل وعلا والتخلي عن العمل بما نسمع وأنت أيها العبد مأمور بأن تعمل بما علمت ومن علم ولم يعمل فهو كاليهود يكون من الضالين ومن عمل أيضا بلا علم فهو كالنصارى يكون من المغضوب عليهم